بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في الحلقة الماضية تحدثنا عن آياتين من سورة البقرة تتعلقا بالسيرة النبوية وقلنا أن في هذه الحلقات نعدكم بأننا سنصدم أنفسنا ونصدمكم بمعلومات من القرآن الكريم عن السيرة النبوية ومتعلقاتها من الفئات من المحاربين من الموالين من اليهود الموجودين في المدينة إلى أخرها سنصدمكم معلومات أهملها كتبة المغازي والسير أو تجاهلوها أو لم يعرفوها أو أسرع ولم لم يتدبروا القرآن الكريم والقرآن الكريم لا يحتاج كثيرا إلى يعني بالمعنى بل العامي إلى فلسفة معنى الفلسفة اسم جميل يعني لكن المقصود بالاستعمال الشعب يحتاج إلى قراءة وتصديق فقط اقرا الايه وصدقها كما قال الله قبل ما ادخل في الايات اللاحقه في الموضوع السابق ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاء ولهم عذاب عظيم ليست ذكرت نماذج من ياسين توافقها وصوره الكافرون وحبذا لو اذكر بعض النماذج القرآنية السريعة حتى يلاحظ حتى يفهم, يفهم الناس بعض الـ هذه الـ حتى يفهم المسلمون أن الله اكد عليه مرارا هذا الأمر من العهد المكي المدني ومع ذلك الغريب كأن المسلمين جميعا نتيجة قراءتهم التاريخ من كتب التاريخ كأن هذا كأن الله أخبر بشيء لم يقام للأسف والله عز وجل هو العالم بما في الصدر وهو الذي يخبر بالحقائق مثلا في سورة يوسف وهي مكية يقول الله عز وجل هذا تابع للآياتين السابقتين السادسة والسابعة من سورة البقرة يعني في الموضوع يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فهذه الآيات الغريب أن أكثر التفاسير تقول هم كفار, هم كفار مكة يعني مثلا ومع ذلك ليس في ذاكرتنا يعني حتى التفاسير أحيانا قد تجد ومضات إيمانية مثلا في تفسير بن عباس أو المنصوب لبن عباس يقول وما أكثر الناس يا أهل مكة ويعني أنهم ليسوا مؤمنين هذا يتفق على لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وكذلك تفسير مقاتل بن سليمان وما أكثر الناس يعني كفار مكة تفسير الجلالين وما أكثر الناس في أهل مكة تفسير الألوسي تفسير الطبري وما أكثر مشرك قومك يا محمد فالمقصود طيب هذه الآن حقيقة تاريخية ذكرها القرآن الكريم العالم بما في الصدور أنهم لن يسلموا أنهم لن يؤمنوا آسف حتى أبقى مع اللفظ القرآني كما هو أنهم لن يؤمنوا ف. نتيجة عدم التدبر واعتبار اعتبارهم مؤمنين ومشاركتهم المسلمين يعني في في الأحاديث في الروايات في الولايات في الشيء الطبيعي هذا هل كان له أثره الفكري والسياسي والمعرفي والمالي والنظري أم لا هذا يحتاج إلى بحث وإنما هذا جزء الآن الآيات جزء من السيرة خبر من الله صادق في هذه الآية وغيرها من الآيات يعني حتى بعض الآيات عجيبة يعني بعض الآيات تتناول هذه الأمور في العهد المكي والمدني كما قال الله عز وجل مثلا في اشتراطهم الإيمان مشرك مكة كانوا يشترطون وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو, أو إلى اخره ذكروا شروط هل بقوا عليها؟ النبي لم ينفذ لهم هذه هل بقوا عليها؟ كذلك أخبر الله عن حالهم في الآخرة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضنا القول يقول الذين استضعفوه للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو, ولو جاءتهم كل كل ايه حتى يروا العذاب الالم يعني كل هذه الآيات معقول كلها اخبارات غير صحيحة كلها روايات يعني لا بد ان يروي هذا الاشياء عرو بن الزبير او الزهري حتى نصدقها يجوز هذا الكلام اتحاد هذا ما يتعلق في في الماضيتين وهو موضوع واسع ولكن كما قلنا سنأخذ يعني الأحداث الواضحة أو الأشياء التي لها علاقة بسيرة وإلا الموضوع واسع ندخل في الآية الثانية أو المقطع الثاني وهو أهم وسيصدمنا أكثر مما صدمنا المقطع الأول وهو بعده قوله تعالى في سورة البقرة من الآية ثمانية ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الى آيه 26 الى وعشرين طبعا سهل عندنا جاهز الجواب هؤلاء المنافقين بكل سهوله انا ساصدمكم ايضا معلومه اخرى بان هذه الايات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ليست في عبد الله بن أبي وزمرته من المنافقين الذين اشتهر نفاقهم ليست في هذه الآيات ليست في عبد الله بن أبي بدليل ماذا؟ بدليل أن هذه الآيات نزلت في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى في أوائل السنة الأولى وعبد الله بن أبي وأصحابه وأصحابه لم يسلموا إلا بعد بدر بعد السنة الثانية يعني بعد الأنفال صورة الأنفال نزلت بعد البقرة هذه الفئة الآن سنقرأها من هي سيأتي الصفات في أثناء الآيات هذه الفئة يقول الله عز وجل أعيد نحن سنلتزم بالنص القرآني فقط يجب أن نقرأ النص القرآني هل هؤلاء من المهاجرين من الأنصار من الاعراب من, من ماذا نقراها كما هي ومن الناس الآن عندما ينزل الله هذه الايات كما قلنا لم يسلم بعد من, من حملناهم كل شيء عبد الله بن ابي لم يسلم بعد لا يسلم بعد بدر كما في صحيح البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروه عن اسامه بن زيد ورواه عن الزهري يونس بن يزيد وشعب بن ابي حمزه وعند مسلم من طريق معمر أنه النص يعني حتى ممكن أن أذكره اسلام عبد الله بن أبي بس أرجع له في, في الصحيحين الكلمة التي قد توجه هذا الأمر الكلمة التي تستطيعون بها الوصول إلى الحديث قد توجه إن هذا الأمر قد توجه يعني أسلموا بعد بدر بعد أن قتل يمكن أذكرها لكم مباشرة حتى لا يعني تذكرون هذه على اي حال ايات الاحاد هذا متواتر ما احب اطيل فيها كلامنا الان في القران من هم هؤلاء اعيد التدبر يحتاج الى هدوء يحتاج الى ان يحتاج ان تتلقى المعلومه كأن كان ما معك الا هذا القران ليس معك لا كتاب ولا تواريخ ولا كتب عقائد ولا كراهيات ولا يعني أحقاد ولا كل هذا حاول أن, تخ... ان تبعده ما امكن حتى تقرا القران ومن الناس من يقول امننا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يعني ها في ناس مسلمين يقولون هذا الكلام ناس مسلمين ظاهرا لكن الله يقول ليسوا مؤمنين انتبهوا هذه ليس المنافقين الذين في عقولنا عبد الله بن أبي جماعه اخروا ما هي صفاتهم انا الذي ارجح انهم من المهاجرين كيف رجحت لل... للأدل منها ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه ولأسباب أخرى مذكورة في نفس, في نفس الآيات وما يدل عليها من هم هؤلاء المهاجرين الله أعلم أنا حقيقة لا أعرف بس عندما تلتزم بالقرآن الكريم تلحظ إن هذا إن هذه الفئة الآن ليست المنافقين الذين لم يسلموا بعد إنما أسلموا بعد بدر عبد الله بن أبي وجماعة ليسوا المقصودين هنا وهذه أول بقرة ولن يبقى النبي سنتين ما ينزل عليه وحي في المدينة المنوره خاصة وأن البقرة نزلت قبل الأنفال اجماعا والأنفال يوم بدر قضية محكمة ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم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 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثالهم إلى آخر يعني حتى الصفحة الثانية إلى آية, إلى آية 25 تقريبا نعم هذه فئة أيضا فصل فيها الله تفصيلا أكثر من الفئة الأولى الفئة الأولى ذكرها في آيتين الفئة الثانية طول فيها في تفصيل وهذه لا تتعلق بابن أبي وجماعة لما قلنا بأن هذه نزلت قبل بدر اجماعا وعبد الله بن أبي أسلم كما في الصحيحين وفي السيارة وغيرها أسلم بعد بدر اجماعا إذا هذه من؟ هناك اشارات مثلا قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا من العهد المكي هناك مؤمنون في قلوبهم مرض من العهد المكي كما في سورة المدثر وليقول الذين في قلوبهم مرض والكاثرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يجب طبعا الفكرة العامة عندنا أنه أن المسلمين في العهد المكي كانوا كلهم ما في دواع النفاق كانوا مستضعفين, <تصفيق> كانوا مستضعفين ولم يكن هناك داعي للنفاق أو نحن لم نقول أن هناك منافقين في العهد المكي مع أن صورة العنكبوت تشير, تشير إلى هذا أن النفاق قديم وأن الذين في قلوبهم مرض في المدثر قديم لكن أقصد أنه عندما لا نقل بوجود جماعة كبيرة في العهد مكي من المنافقين والذين في قلوبهم مرض إلا أننا لا نستطيع أن ننفي هذه الآيات لا نستطيع أن نقول لله ما ذكرته في صورة المدثر أن من أن أناسا في قلبه مرضا في العهد المكي طلع عندنا في التاريخ غير صحيح ما نستطيع هذا الله عز وجل يخبرنا وهو أعلم من عروبة ابن الزبير ومن الزهري ومن الواقلي ومن أبي مخنف ومن جابر الجعفي ومن الكليني ومن البخاري كل هؤلاء نقدرهم لكن القرآن يجب أن يتقدم عليهم جميعا القرآن فوق السنة والشيعة وجميع المذاهب و يجب أن نعي هذا لا أن يجب أن نقدر القرآن حق قدره وإلا والله نحن على خطر عظيم إذا هناك رابط كما قلت في قلوبهم مرض لم يقول الله منافقين المنافقين والذين يفقه المرض يختلفون لأن لم ينتهي المنافقون والذين يفقه المرض والمرجفون في يعني في آية أخرى أخشني لا أحفظها لكن المقصود فرق الله بين الذين في قلوبهم مرض والمنافقون والمرجفون في المدينة إذا من هي هذه الفئة؟ نعيد من جديد ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا هم داخلين في المؤمنين هم داخلين في مسمى المؤمنين في مسمى المسلمين لكن هنا في المؤمنين في فئة خاصة وفي فئة من في إن شاء الله إذن في الفاصل بعد الفاصل نلتقي بيننا. موقع الشيخ حسن غرحان المالكي بسم الله طبعا ذكرنا الفئة الآن الثانية ذكرنا الفئة الأولى أن الذين كفروا في, الحل في الحلقة الماضية هذه الفئة والتي وهذه الحلقة والتي بعدها سنحاول ما أمكننا أن نشرح من هي الفئة الثانية التي ذكر الله عز وجل ذكرها قبل الإسلام المنافقين المعروفين في أذهاننا قلنا من أهم صفاتها في قلوبهم مرض تعالوا ننظر الصورة المكية هل ذكر الله عز وجل يعني هل هذه الفئة هي فقط الأنصار لأن السلطة قريش هي التي حكمت فحملت الأنصار كل نفاق أي نفاق الأنصار أي نفاق عبد الله بن أبي أي كفر أبو جهل لا لا القرآن الكريم غير هذا لابد أن نصحح الصورة كاملة أن هناك منافقون وناس في قلوبهم مرضا من العهد المكي في القرآن وإن لم نذكره في كتب التاريخ ففي القرآن الكريم مثلا أعطي, أعطي نموذج على أن هناك أناس في قلوبهم مرضا من العهد المكي يقول الله عز وجل مثلا في على نمط يعني محاولة معرفة هذه الفئة من القرآن الكريم القرآن يفسر بعضه بعضا يقول الله عز وجل طبعا هذه بالله يحفظوها من, من, من آية ثمانية إلى آية خمسة وعشرين هذه فئة فصل الله فيها تفصيلا قد لا نستطيع في حلقتين أن, أن نأتي عليه في التفصيل وسأعطيكم منهج البحث الذي أعرفه فإذا وجدتم مثلا في قلوبهم مرضا اجمعوا جميع ما في القرآن الكريم مما ذكر الله فيه مرضا هي في نفس الفئة تقريبا قد تزيد عدالها وقد تتناقص قد يتوب بعضهم وهذا في, في المفتاح الأول الذي يمكن أن نعرف هذا الفئة ومن الناس تتبع ايضا المفتاح الثاني الذين في قلوب مرضا هناك مفاتيح مفتاح المخادعة هذه المفاتيح تستطيع أن تتعرف على هذه الآية الاستهزاء استهزاءهم بالله عز وجل وآياته إلى آخر يقول الله في صورة العنكبوت وهي مكية ليست مدنية بالإجماع ماذا يقول الله يقول ومن الناس من يقول أمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فعذاب الله ولئن جاء, جاء نصر من ربك لا يقولنّا إن كنا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين هذا من من العهد المكي من العهد المكي الله وعد أنه سيعرف المنافقين من المؤمنين ويخبر عن أناس والله يخبر أيضا حتى لنقل هذا خبر خبر تاريخي أورده الله ومن الناس سورة العنكبوت الآية 11 عشر سورة العنكبوت العنكبوت من آخر ما نزل بمكة فهي تشبه ياسين كما قلنا سابقا ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقول في الآية الأخرى الحالي عشر وليعلمن الله, وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين طيب هذه تؤكد على هذه على آية البقرة لأن سورة البقرة نزلت بعد العنكبوت إجماعا في قلوة مرض سيأتي سيأتي الآن أيضا نأخذ آية أخرى كما قال الله عز وجل في أواخر العهد المكي وأواء المدني في سورة الحج لأنه مختلف في مدنيتها ومكيتها سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد من الناس من الناس قد ما تكون هنا الدلالة يعني قوية لكن ستأتي الدلالات التي هي أقوى. طبعا قول الله عز وجل ومن الناس من مفتاح الذين في قلوبهم مرض نجعل ذكرنا مفتاحه من الناس ذكرنا أنه وليعلمنا الله الذين آمن ولا المنافقين في العنكبوت فيها ومن سبقه من الناس مكية وهذه مدنية إذا فالذين هناك منافقون من العهد المكي الآن الذين في قلوبهم رضون في سورة المدثر عليها تسعة عشر لا هي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً هذا من أول عهد مكي في ناس في قلوبهم مرض من أول عهد مكي فهذا إيش معنى؟ معنى هذا إيش؟ يعني ذكرنا علة لأنه لا ليس هناك مبررات للنفاق لأن الغلب كان في الكفار هنا يظهر لي أن وجود منافقين من العهد المكي بما أن الله قد أخبر بذلك وناس في قلوبهم مرض من العهد المكي إما أنهم آمنوا ثم شكوا كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا تمام؟ هذا احتمال وإما أن تكون قريش أرادة اختراق الدعوة في مهدها لتدعي بأن هناك أناس أسلموا فليدخلوا وينظروا ربما بعد ما وصل بعضهم إلى النبي آمن لكن بقي في قلبه مرض ربما أرسلته قريش لاختراق النب... يعني الجماعة النبوية ف كشف رأى آيات وآمن وبقي في قلوبهم بقي في قلبه مرض أكثر من احتمال يعني أهم شيء لا نرد الآيات في سورة الحج كذلك يقول الله عز وجل ليجعل ما طبعا يوم بدر جاء ذكرهم إذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينه تصوروا هذه في بدر قبل أن يسلم عبد الله بن أبي هذه في سورة الأنفال إذا آيات المدثر من اول منازل في مكه فيها منافقون والذين في فيها, فيها الناس في قلوبهم مرض سوره العنكبوت فيها منافقين وهي من يعني فيها ذكر المنافقين وهي من اخر منازل بمكه سوره البقره الان وهي من اول منازل في المدينه فيها الذين في قلوبهم مرض في بدر ذكر ولي يقول الذين اذ يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثل اذ إذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم هذه كلها قبل الإسلام عبد الله بن أبي زعيم المنافقين الذي حملناه كل النفاق المكي والمدني وأصبحنا نرمي عليه كل شيء وهذا في ظني يعني في اعتداء على كتاب الله ومحاوله يعني لعدم أخذ فوائده يعني, يعني عدم اعتماده تاريخا عدم اعتماده مصدرا اصيلا للأسف يعني عندنا يعني في التصور العام بلأسف وعند كثير ما أقول عندنا يعني ما أظلم الناس لكن يعني أنا أتساءل معكم يعني لماذا هذه لماذا هذا الإهمال لماذا هناك تصور عام بأن النفاق فقط عبد الله بن أبي وجماعته لماذا التصور العام بأن المكيين لم يكن فيه منافقون وأن القراشيين أسلموا جميعا مع الآيات التي قرأنا الآن تونا في أول صفحة لا في أول صفحة من القرآن الكريم. وشواهدها لو استعرضناها لا تنتهي أين نحن إذن هل القرآن مصدر أصيل نعتمد عليه أم أنه لا يساوي مغازي مغازيع رون الزبير هذا هذه هذه أسئلة ليست سهلة قد أحتد أحيانا في بعض ال... بعض المواقف بس لابد يعني أنا من كثرة الصمت هذا الصمت العام الذي مصيبة المسلمين ويقرؤون هذه الآيات و يحفظونها عن ظهر قلب يحفظونها أكثر منا لماذا لا يتساءلون لماذا لا, ي... لا يسألون متى نزلت هذه الآيات متى... إذا غرتهم هذه بأنها مجنية وأنه ممكن عبد الله بن نبي فماذا يفعلون بالمكيات ماذا يفعلون بسرطة مدت من هم الذين في قلوبهم مرضون في العهد المكي هذه على العموم إذن أكمل الآيات كأ... ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخري وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هنا يأتي السؤال مع لأن كما قلنا الأحداث فيها جانب معرفية طيب لماذا دام أنهم لا يشعرون ولا يعلمون لماذا رب تعذبهم لا يشعرون ولا يعلمون ها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزالهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون وإذا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وهكذا ثم الآية اللي بعدها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون طيب لا يشعر ما يشعرون ولا يشعرون ولا يعلمون لماذا يا رب تعذبهم هم مساكين ما يعرفون هذا يفتح لنا باب في عدل الله عز وجل لأنهم عطلوا الأدوات التي يستطيعون بها أن يشعروا وأن يعلموا وهي النعم التي أعطاها الله لهذا الإنسان من البصر والسمع والعقل كما قال الله عز وجل وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فتفعيل السمع والبصر مثلما الآن واحد يسمعنا ربما كأنه ما يسمع ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني له موقف مثلا أيدلوجيا أو مذهبي أو سياسيا وما شابه ذلك وينكر ولا يحب أن يسمع هذا قد ما يشعر إذن سبب علي شعوره هل يعذب وقد يعذب لماذا؟ لأنه لم يوظف هذه النعم التي أنعم الله بها عليه في القرآن أفلا, تسمع أفلا يتسمعون أفلا يتبصرون أفلا تعقلون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولهم عروض اذن الله عز وجل يحمل الانسان مسؤوليه, أن مسؤولية النعم التي انعمها بها عليه من السمع والبصر والعقل يسمع صح يرى صح يسمع يعقل فيهتدي اما اذا عطلها فهو المسؤول اذا تبلد يحسه فهو المسؤول فلذلك إن شاء الله سنكمل في الحلقات القادمة حول هذا الفئة الثانية التي نشرحها لأن فيها فوائد حتى إيمانية ونعرف منها كيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام من فئات شتى ليس فقط من فئة المحاربين وانما من فئات داخل الجماعة المسلمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته